الإجرام عن أبيه أبوه حافظ الأسد هو الذي قسف حماه سنة 82 من القرن الماضي بالطائرات والمدافع والدبابات وقتل ما لا يقل في أقل تخبير عن 40 ألف مسلم وقال سيذكر التاريخ أن هنا بلد كان اسمها حماه الظلمه انتشر في العالم وبلاد الإسلام معظمها ينزف عندنا جراحات تنزف في أفغانستان على يد حلف الناتو الصليبي عندنا جراحات تنزف في كشمير على يد عباد البقر عندنا جراحات تنزف في الشيشان على يد الملاحدة الروس عندنا جراحات تنزف في الصومال الصومال محتلة من إثيوبيا وأريتريا يموتون من الجوع والقسف بعض إخواننا في الصومال يموتون من أجل شربة ماء يموتون لأنهم لا يجدون شربة ماء يموتون لأنهم لا يجدون كسرة خبز والعرب قروشهم مترعة باللحم والأرز وإنا لله وإنا إليه راجعون الصومال تموت تتلاشى عندنا جرح غائر في أرض فلسطين وإسرائيل تنتهز الفرصة ومستوطنات من وراء مستوطنات وتهويد للقدس وحفر أنفاق تحت الأقصى تستغل الفرصة والعرب في مشاكلهم الداخلية جراحات كثيرة تنزف عندنا جرح ينزف على أرض سوريا دماء المسلمين أصمحت رخيصة لا يأبه لها أحد ولا يحترمها أحد نحن نعيش في زمان يحترم الأقوياء ولا يعرف الضعفاء نعيش في زمان مع الأسف هانت فيه دماء المسلمين هذا النصيري جزار الأسد جزار الخنزير النصيري تعرف ما هي عقيدة النصيرية؟ النصيريون المتسمون تمويها بالعلويين يعتقدون أن علي هو الله وأن الله تجسد في علي وأن علي خلق محمدا وأن علي يسكن السماء وأن الرعد صوته والبرقة تبسمه دين غير دين الإسلام هل شاهتموهم في الصلاة؟ لا يسجدون في الصلاة قد يركعون أحيانا لا يغتسلون من جنابه لا يتوضعون هل رأيتموهم وهم ينتهكون المساجد ويقصفون المآذن؟ أي إسلام وأي إيمان وأي دين جزار ورث الإجرام عن أبيه الذي سلم الجولان لليهود عافظ الأسد في السابع والستين سلم القنيطرة الجولان لليهود وأخذ الثمن أعلن في الإذاعة أن الجولان سقطت في يد اليهود قبل أن يدخلها اليهود بيومين واتفق أن وزيرا منهم كان يتمشى فيها وقت أن سمع النبأ فاتصل عليه سيد القائد ماذا تقول أنا في الجولان الآن لم يدخلها يهودي واحد فوبخه وسبه وأمره أن ينسحب نرى بشار ولا بسر فيه يصلت تلسانته العسكرية على شعبه قصف بالمدافع قصف بالدبابات قناصة على أسطح المنازل هجوم ببعض الطائرات ولم تسلم محافظة من شره حمص جريحة حمص جريحة درعا تنزف تنزف إدلب تنزف دمشق تنزف تسلط هو وحلفائه الروافض روافض إيران وحزب الله حزب الشيطان هذا المخلب الرافضي الذي وضع وضع, وضع بذرة شر في كل بلد إسلامي طحرية مشتعلة منهم قويت فيها مآسي منطقة الشرقية في السعودية قطيف مشاكل حتى في مصر سمعنا عن عشرات أو قل بحد أكثر مئات تشيعوا بأموال الشيعة التي جاءت من الخليج بل قام بعضهم بمنتهى البجاحة وأراد أن يؤسس حزبا في مصر فرفض ما هذا هو وإخوانه يذبحون المسلمين ليل نهار على أرض سوريا وماذا فعل العرب العرب اجتمعوا في متحف الشمعة أقصد جامعة الدول العربية متحف الشمعة الذي يضم بعض الممياوات ويليتنا في مصر نضيفه إلى الآثار فيأتي الزائر السائح يزور متحف التحرير ومتحف الشمع أقصد جامعة الدول العربية اجتمع العرب في مكلمة ودش وكلام وكلام وكلام وبعده قالوا نبعث لجنة تراقب وتنظر على الأرض في سوريا أي لجنة تنظر هل أنتم عميان؟ ألا ترون المذابح ألا ترون المساجد التي دنست وقففت ألا ترون الأطفال الذين فصلت رؤوسهم عن أجسادهم نحر وذبح بعض الأطفال قتلوا طعنا بالسكاكين ألا ترون المجازر هناك بعثوا مجموعة تراقب فزادت المجازر وهم هناك بل تعرض بعضهم للأذى فعادوا وبعده قالوا لا لا لا هذا لابد أن نذهب فيه إلى هيئة الأمم إلى مجلس الأمن نستجدي من الصليبيين نصرة المسلمين وهل لو تدخلت أمريكا أو إنجلترا أو فرنسا هل تتدخل من أجل سواد عيون العرب من أجل سواد عيون المسلمين هؤلاء ربهم الدولار هؤلاء ربهم الدولار هؤلاء ربهم المصلحة ربهم الضولار ليبيا فيها بطرول ولذلك أسرعوا سوريا ليس فيها بطرول يخافون أن يسقط النصيريون فتأتي حكومة سنية فتقع إسرائيل بين المطرقة والسندان بين حماس حكومة إسلامية ومصر وسوريا والبقية تأتي ماذا فعلوا؟ قالوا نذهب إلى هيئة الأمم ليه؟ حتى نعرض عليهم الأمر لعلهم يجدون لنا حلا وجزار الأسد ماذا فعل؟ استمر في المذابح في هيئة الأمم هناك أمر يهلك من الضحك في خمس فتوات كبار في العالم خمس بلطغية كبار في العالم لهم حق الفيتو طب معنا عليكم ورحمه الله عليكم. سلام عليكم سلام عليكم الو السلام عليكم التلفزيون عشان الحمد لله مرحبا. الحمد لله يا اختي وطت التلفزيون بارك الله فيكي لو سمحتي يا شيخ مصطفى كنت عايز اسالك على حاجه لو في موضوع الحلقة فالظلم مش موضوع هاخد التليفون ويكلميني بعد الحلقة احنا عايزين يتصل يتفاعل معنا مش معقولكم باتكلم عندي وتقول لي الحيض والنفاس والطلاء وحماتي وما كلام المقاطع جاهزة معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا جزاكم الله خير الجزاء خارك الله فيك ولنعلم أن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل قال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مكنع رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء فنحن نرى ما يفعله النصيرية الفجرة اللئام النكرة الحمر المستنفرة المكذبة المذورة الذين لا يخشون ترى ولا يرعون مأثرة ولا تنفعهم تذكرة يبول حمار منهم فيبول وراءه عشرة وأحمره وأحمره فتترادف الحمر منهم بأبوالها وتتعاقب البهائم على تجهلها والله يا شيخنا إن الدم فائر وإن الجرح غائر كلمي تئن وأحرفي تتلعثم والجرح يتجك بالحشى ويحطم آه من الكلمات حين أسوقها ثوقا فتنكر الحروف وتحجم نرى ما يفعله بحيث